انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب الى اهله مسرورا وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إِنَّهُ كان في أَهْلِهِ مسرورا إِنَّهُ ظن أن لن يحور بلاد به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون